قديم الزمان في أرض بعيدة في الشرق كان يعيش أحد النجارين واسمه علي بابا وكان يعيش حياة فقيرة هو وزوجته كان علي بابا يذهب إلى الغابة بصحبة حماره لقطع الأخشاب حتى يبيع تلك الأخشاب في المدينة كي يكسب رزقه وفي أحد الأيام ذهب إلى الغابة كي يقطع الأخشاب فجأة أدرك مجموعة من راكبي الخيول آتين نحوه ولم يكن يبدو عليهم المطف لا بد أنهم لصوص يجب أن أختبئ حالا خبأ علي بابا حماره خلف الشجيرات وقام بالصعود فوق أحد الأشجار حينئذ أتى الرجال وتوقفوا مباشرة تحت الشجرة فاستطاع علي بابا أن نخصي أربعين منهم الرجال بإنزال بعض الحقائب الثقيلة من فوق احصنتهم وأدرك علي بابا أن هؤلاء الرجال لصوص، وتوجه قائد اللصوص نحو صخرة ضخمة وبدأ بالصياح. افتح يا سمسم. فجأة حدث ما هو غير متوقع إطلاقاً. فقد انزلقت الصخرة الضخمة لتفتح ما يشبه البوابة ثم ظهر كهف وراءها دخل اللصوص واحداً تلو الآخر يحملون الحقائب الثقيلة وبعد أن دخل آخرهم انغلقت البوابة بشكل آلي كان علي بابا يعجز عن النطق بسبب ما راه وبعد وهلة انفتحت الصخرة من جديد وخرج اللصوص وفي النهاية خرج قائدهم التفت إلى البوابة وقال اغلق يا سمسم انغلقت الصخرة فورا وقفز اللصوص فوق احصناتهم ثم انطلقوا راحلين فنزل علي بابا من فوق قمة الشجرة وذهب مباشرة إلى الصخرة الضخمة ثم صاح الكلمات التي كان قد حافظها افتح يا سمسم انفتحت البوابة مصوبة بإزعاج شديد ودخل علي بابا مترددا كان منبهرا بما راه بالداخل كان المكان مليء بالذهب الفضة الأقمشة الفاخرة الجواهر وصناديق الكنوز قام بالنظر حوله ثم قام بالتقاط ثلاث حقائب وخرج التفت إلى الصخرة وكرر ما سمعه من قائد اللصوص اغلق يا ثم وضع كل الحقائب على ظهر حماره وتوجه إلى المنزل عندما عاد للمنزل عرض الحقائب على زوجته ولم تكن تصدق عينيها كانت تعتقد أن علي بابا قد سرقهم أين وجدت كل ذلك الذهب؟ شرح علي بابا لها كل ما حدث فجعلها ذلك سعيدة حقا وبدأوا في تفريغ محتويات الحقائب لنرى كم نملك من المال لا لنحفر حفرة وندفن فيها الذهب لماذا لا تذهب للخارج لتحفر الحفرة بينما أذهب لأطلب من أخيك قاسم كوبا للوزن؟ كان قاسم شقيق علي بابا تاجرا ثريا، ولكنه كان جشعا للغاية. لم يكن يساعد علي بابا إطلاقا، لذا فقد قام علي بابا بتحذير زوجته: لا تتفوهي بشيء إطلاقا عن الذهب. لا يجب أن يعرف أحد بشأنه. ذهبت زوجته إلى منزل قاسم وطلبت منه كوبا للوزن. وحيث كان قاسم يعلم أنهم فقراء للغاية فقد سأل مباشرة لماذا تحتاجين كوباً للوزن؟ أنتم ليس لديكم أي أموال قامت الزوجة فوراً باختلاق كذبة بالطبع لم يصدقها قاسم لذا فقد قام سراً بوضع القليل من العسل في باطن الكوب ثم أعطاه لزوجة علي بابا وعندما عادت الزوجة للمنزل قام بوزن الذهب وقام علي بابا بدفن الذهب الذي قام بإحصائه في الحفرة عندما اكتمل دفن الذهب كله ذهبت الزوجة لتعيد كوب الوزن للقاسم ولكنها لم تلحظ الذهب الذي التصق في باطن الكوب عندما أخذ قاسم الكوب نظر مباشرة إلى باطنه وعندما رأى الذهب كان مصدوما يا تورا، أين وجد علي بابا هذا الذهب؟ لم يستطع قاسم النوم طوال الليل، وعندما حل الصباح قام وذهب مباشرة إلى منزل علي بابا. وكشف عن الذهب الذي وجده ملتصقا بباطن الكوب. علي بابا لقد كنت أعتقد أنك فقير. أين وجدت ذلك الذهب؟ أخبرني الآن. أخبره علي بابا بكل شيء حتى لا يخبر أحد آخر بشأن الذهب. إذا لم تخبرني بمكان ذلك الكهف فسأخبر اللصوص بما فعلته ولكن يا قاسم كان علي بابا يعلم أن قاسم قد يفعل ما يقوله لذا لم يملك علي بابا خيارا وذهب سويا للكهف إن الكهف خلف هذه الصخرة مباشرة والآن لنرحل من هنا فقد يأتي اللصوص في أي لحظة عاد علي بابا وقاسم لمنزلهما ولكن قاسم لم يزل يفكر في الكهف فقام فورا باصطحاب حمارين معه وعاد إلى الكهف. وعندما وصل أمام الكهف قام بتكرار الكلمات التي علمها من علي بابا افتح يا سمسم فجأة بدأت الصخرة الضخمة في التحرك وانفتحت البوابة المؤدية للكهف لم يصدق قاسم عينيه وكان عاجزا عن الكلام عما عن يراه فقد ابهره تألق الذهب في خفبة بدأ يملأ الحقائب التي أحضرها بأكبر كمية ممكنة من الذهب وعندما امتلأت حقائبه عن آخرها عاد إلى البوابة ولكنها كانت مغلقة والأمر السيء كان أنه قد نسي الكلمات التي تؤدي إلى فتحها لذا فقد بدأ يجرب كلمات عدة لعله يستطيع فتحها افتح أيها الباب افتح يا الصخره الصخرة افتح يا قمح ومهما كان ما يقوله لم تكن البوابة لتنفتح له بدأ يشعر بالذعر وبدأ يبحث عن بوابة أخرى ولكنه لم يستطع العثور على واحدة وبعد وهلة عاد اللصوص إلى كهفهم، وعندما رأوا حماري قاسم بدأوا يتشككوا واشهروا سيوفهم افتح يا عندما فتحت البوابة قبض اللصوص على قاسم مباشرة وقاموا بمعاقبته في حينها إذا هذا هو اللص الذي كان يسرق ذهبنا ثم لما حل الليل ولم يعد قاسم إلى المنزل بدأت زوجته تشعر بالقلق فركضت نحو منزل علي بابا تطلب مساعدته شعر علي بابا أيضا بالخوف لذا قام بالذهاب إلى الكهف ورأى الحمارين يقفان أمام البوابة عندما علم أن أخاه كان بالداخل وقد تم قتله بواسطة اللصوص فعاد إلى زوجته وأخبرها بكل شيء وقد قرروا جميعاً ألا يخبروا أحداً بما حدث بعد فترة بدأ علي بابا يعيش هو وزوجته في منزل قاسم وبدأوا في تشغيل تجارته بل وساعدوا في توسعتها لتصبح أكبر فأصبحوا أكثر ثراءاً في ذلك الوقت لاحظ قائد الرصوص أن الذهب في الكحف يقل يوماً تلو الآخر لذا فقد أمر أحد الرصوص بالمتابعة لأي أمر مشكوك فيه يحدث اذهب إلى المدينة وابحث عن أي أحد قد أصبح ثرياً وينفق الكثير من الأموال مؤخراً عندما كان اللص يتجول في السوق رأى علي بابا يتسوق ومعه الذهب في يده قام باتباعه إلى منزله عندما دخل علي بابا إلى منزله قام اللص بوضع علامة على الباب عند حلول الظلام خرجت زوجة قاسم لتضع بعض الماء للحيوانات وبينما كانت تفعل ذلك رأت العلامات على الباب أدركت الزوجة ان هذه العلامات لم تكن لغرض جيد لذا فقد أحضرت دلو من الطلاء وقامت بوضع علامة على أبواب كل المنازل في الجوار وحل الصباح فأتى الأربعون لصا ليبحثوا عن منزل علي بابا ولكنهم عندما رأوا أن نفس العلامة موجودة على كل الأبواب لم يكن لديهم خيار سوى العودة ولكن قائدهم كان مصمما على إيجاده فقام بالتنكر وبدأ يتجول في أنحاء السوق وأخيرا وجد علي بابا وتبعه حتى منزله قام بالطرق على بابه فأجابه علي بابا لقد أتيت من طريق طويل وقد أحضرت معي جرارا مملوئة بزيت الزيتون لقد سمعت أنك أكثر التجار ثراء في المدينة وقد ترغب في شرائهم قام علي بابا بدعوة قائد اللصوص للعشاء معه في تلك الليلة ظن منه أنه تاجر مثله فحمل قائد اللصوص الأربعين جرة المملوئة بزيت الزيتون إلى منزل علي بابا قد أمر علي بابا الخدم بتحضير مائدة فاخرة للعشاء. كان علي بابا يريد أن يستضيفه في منزله لتلك الليلة. وبالطبع وافق ضيفه على ذلك العرض. وبينما كان علي بابا والصي يتناولان العشاء على المائدة، قامت زوجة قاسم الحكيمة لترى جرار زيت الزيتون. وفجأة سمع بعض الضوضاء. هل نخرج الآن؟ لا لا لم يحن الوقت بعد. عندما رأت الزوجة أن الجرار لم يكن بها زيت الزيتون وإنما كان اللصوص يرقدون بداخلها فهمت أن ذلك كله لم يكن سوى فخ فذهبت فورا إلى المطبخ وقامت بغلي بعض الزيت ثم عادت وقامت بسكب الزيت المغلي داخل كل الجرار وبالطبع بدأ اللصوص في الاحتراق في الليل وبينما كان الجميع نائما ذهب قائد اللصوص يتفقد الجرار يمكنكم الخروج الآن عندما لم يجد ردا قام بالنداء مرة أخرى هل أنتم نائمون؟ عندما نادى مرة أخرى ولم يجد أي رد فتح إحدى الجرار وشعر بالرعب مما رآه وفكر أنه قد يتم القبض عليه هو الآخر فركض مسرعا ولم يعد إلى هناك أبدا في الصباح أخبرت زوجة قاسم علي بابا بما حدث ووقتها علم الجميع أنهم لا يحتاجوا للقلق بشأن اللصوص مرة أخرى وبذلك عاش علي بابا وعائلته حياة مفعمة بالسعادة والثراء في قديم الزمان في أرض الشرق عاش هناك طفل فقير لكن شديد الطيبة يسمى على أدين كان يعيش مع والدته وكان على الدين يقوم بأصعب الأعمال ويذهب لأبعد الأماكن فقط ليكسب له ولأمه بعض الرزق ذات يوم ذهب بعيدا للحصول على بعض ثمار الموز ليقوم ببيعه في السوق وفجأة قابل رجلا ذو مظهر أنيق ملتحم ويمتلك نظرة تتسم بالغموض. بدأ الرجل يتكلم مظهرا الذهب في يده مرحبا يا بني أنا صديق قديم لوالدك ما رأيك في الفوز بعملة ذهبية؟ عملة ذهبية لو ظللت أجمع ثمار الموز عمري بأكمله لم أكن لأحصل على هذا القدر من المال طلب الرجل من علاء الدين أن ينزل إلى الجحر الذي بأسفل صخرة بعيدة وطلب منه تنفيذ ما يقول كان علاء الدين يعتقد أن تلك المهمة سهلة للغاية وقاما معا بدفع الصخرة بعيدا وهما يراقبان الجحر يظهر شيئا فشيئا ولأن علاء الدين كان صغيراً ورشيقاً فقد استطاع المرور إلى داخل الجحر بالداخل وجد درجات من السلال ضيقة للغاية وقام بالنزول عبرها وعندما وصل لأسفل الكهف وجده مضاء بمصباح قديم لم يصدق علاء الدين عينيه كان الكهف يحتوي بداخله على الأحجار الكريمة، الذهب، وكان مليئاً بالكنوز. بينما كان لا يزال مضطوما شعر علاء الدين بالفزع بسبب الصوت الذي سمعه أثيمن من أغلب هل رأيت المصباح فالتقم بإطفاء الضوء وتحضر المصباح إلي لم يصدق علاء الدين أن الشيء الوحيد الذي أراده الرجل من بين كل تلك الكنوز والذهب الموجودين هناك هو ذلك المصباح القديم عديم القيمة الآن علاء الدين يشعر بالفزع أخذ علاء الدين المصباح وبدأ صعود السلالم. ولكن قبل أن يفعل أي شيء بدأ الرجل في الصراخ. أعطني هذا المصباح بسرعة لم يفهم علاء الدين سلوك الرجل أريد الخروج من هنا أولا إذا لم تعطني المصباح فورا فسوف أحبسك هنا للابد حين إذ عرف على الدين أن الرجل لا ينتوي الخير. لا أريد الخروج من هنا اولا حسنا لقد فعلت هذا بنفسك. أنت توقف. ماذا تفعل؟ غير واعٍ عن سقوط خاتمه في الكهف، قام الرجل بدفع الصخرة إلى مكانها في الجحر وترك على الدين هناك. رأى على الدين الخاتم على الأرض. وبمجرد أن التقطه وقام بلبسه أضيء الكهف بسحابة وردية مع صدور صوت شديد الإزعاج وعبر تلك السحابة ظهر ما يبدو أنه عملاق أخذ علاء الدين ينظر إلى العملاق في رعب تمنى علي أي شيء تريده ولكن لا تنسى لديك ثلاث امنيات فقط أتمنى العودة للمنزل حسنا يا بني في غمضة عين عاد علاء الدين إلى منزله مرة أخرى بمجرد رؤية ابنها يظهر من العدم بدأت أم علاء الدين في الصراخ شرح علاء الدين لأمه كل ما حدث وأخبرها أنه لم يستطع الحصول على الذهب وبدلا من ذلك لم يحصل إلا على المصباح القديم وبدأ علاء الدين بفرك المصباح رغبة منه في تنظيفه فجأة بدأت الأدخرة تنبعث من المصباح وملأت الغرفة وظهر له جني من العدم وحوح يا إلهي لقد كنت محبوسا في هذا المصباح لمئات السنين وقد قمت بانقاذي حسنا أطلب مني أي شيء تتمناه أخذ على أدين هو وأمه ينظران في دهشة وجمود إلى الجنين فكرر الجنين ما قاله مرة أخرى اطلب أي شيء تتمناه حسناً في هذه الحالة فلتعد لنا مائدة مليئة بالاطعمه الشهية والشراب فجأة ظهرت مأدوبة في طعام في وسط الغرفة وكانت مليئة بجميع أنواع الطعام، الفواكه والحلويات ومن ذلك اليوم وفضل مصباح المصحور كان كل ما يتمناه علاء الدين وأمه يتحول لحقيقه كان يعيشان حياة ثرية وسعيدة ومر وقت طويل وفي أحد الأيام بينما كان علاء الدين يعبر في السوق رأى الأميرة ياسمين ابنة الملك محموله على عرش فضي بواسطة الجنود وقع على الدين في حبها فعاد إلى المنزل وأخبر أمه بما حدث قامت أمه بتحضير صندوقا مملوءا بالذهب من الجني وذهبت إلى القلعة قامت بإخبار الحراس أنها قد أحضرت هدية للسلطان فأعجب السلطان بالهدية كثيرا ودعاها لمجلسه وعندما أخبرته عن نوايا ابنها طلب منها الملك أن تثبت ثراء ابنها وقوته إذا كان ابنك يريد الزواج من ابنتي أخبريه أن يرسل إلي أربعين خادما يحمل كل منهم صندوقا مملوءا بالأحجار الكريمة وأن يتبعهم أربعون من الحراس ليقوموا بحمايتهم ما إن سمعت أم علاء الدين كلام السلطان عادت إلى المنزل حزينة لأنها ظنت أنه لا يمكن تحقيق رغبة كبيرة كتلك حتى بواسطة الجني فالتقط علاء الدين المصباح وقام بفركه بقوة أكثر من أي مرة سابقة وظهر له الجني حسناً أطلب أي شيء تتمناه أخبره علاء الدين بطلب السلطان قام الجني بالتصفيق ثلاث مرات وفجأة ظهر بجانبهم أربعون خادما يحملون صناديقا مليئة بالكنوز ويقوم على حمايتهم أربعون من الحراس. في اليوم التالي وبينما كان السلطان يرى أمام عينيه أن ما طلبه قد تم تنفيذه كان يشعر بالانبهار الشديد وكان يتساءل عن مدى ثراء علاء الدين انا أريد أن تعيش ابنتي في قلعة كبيرة وفاخرة تلك هي الطريقة الوحيدة كي أسمح لك بالزواج منها قام علاء الدين بإخبار الجنين عن طلب السلطان فقام الجنين بتحقيق ذلك على الفور لم يستطع على الدين تصديق عينيه فقد كانت القلعة الفاخرة الرائعة أمامه بجانب بيتهم فلم يستطع تصديق عينيه قرر السلطان في أنه لن يجد زوجا لابنته أكثر ثراءً من علاء الدين. حصل علاء الدين والأميرة ياسمين على عرس ضخم استمر لثلاثة أيام. وسمع الجميع عن حظ علاء الدين وثروته. لكن لم يقوم علاء الدين أو أمه بإخبار ياسمين عن أي شيء عن الجني. في يوم ما جاء أحد الباعة إلى جوار قلعة علاء الدين. مصابيح قديمة مصابيح قديمة أبيع وأشتري المصابيح القديمة أشتري كل شيء قديم سمعت ياسمين نداء البائع وفكرت أنها إذا قامت بتبديل المصباح القديم بآخر جديد فسوف يسعد علاء الديني بذلك وعطت المصباح المصحول للبائع وحصلت على واحد جديد بدلا منه لم يكن البائع سوى الرجل الشرير الذي قام بحبس علاء الدين في الجحر عندما بدأ كل شيء وبمجرد أن التقط المصباح قام فورا بأمر الجني أن يذهب بعيدا بالقلعه وياسمين بداخلها عندما عاد علاء الدين إلى البيت مساء لم يستطع رؤيه القلعه في أي مكان وعلم وقتها أن شيئا ما سيئا للغايه قد حدث كان المنزل القديم بجوار القلعة لا يزال هناك. فركض مباشرة إليه ووجد الخاتم الذي حصل عليه في الكهف. وبمجرد أن وضع الخاتم في إصبعه ظهر له العملاق مرة أخرى تمنى علي أي شيء تريده ولكن لا تنسى لديك أمنيتان فقط خذني إلى جوار ياسمين حالا بمجرد انتهائه من الكلام وجد نفسه في القلعة فقام فورا بالاختباء. كانت زوجته ياسمين تخدم الرجل الشرير وكان يحمل المصباح بيديه من حيث لم يستطع احد رؤيته لبس على الدين الخاتم مجددا وظهر العملاق مرة أخرى تمنى علي أي شيء تريده ولكن لا تنسى لديك أمنية واحدة فقط فلتجعل تجعل هذا الرجل الشرير يغرق في سبات عميق وطويل جدا؟ وبمجرد أن انتهى من كلامه ركض إلى جوار زوجته. كانت ياسمين تنظر إلى الرجل الشرير في خوف. عندما رأت على الدين أصبحت سعيدة للغاية. قام على الدين بإخبارها عن كل ما حدث منذ البداية. فاستمعت له ياسمين في دهشة بالغة. قام على الدين بفرك المصباح مرة أخرى وظهر الجني. حسنا أطلب أي شيء تتمناه قم بإرسال هذا الرجل الشرير بعيدا حتى أنه لا يستطيع العثور علينا مرة أخرى هجأة اختفى الرجل من نائم طلب على الدين من الجنين أن يحمل القلعة إلى مكانها الأصلي خذنا نحن والقلعة إلى موطننا طارت القلعة في السماء واستقرت في مكانها الأصلي بعودة القلعة لمكانها الأصلي عاد علاء الدين إلى جوار والدته مرة أخرى وعاش علاء الدين وأمه والأميرة في سعادة أبدية